الدرس الثالث الإسلام والعلم واحد استمع إلى الحوار واملأ الفراغات بالكلمات التي تسمعها ثم قرأه هل تعرف هذا المكان يا معاس؟ نعم أعرفه فهذه المكتبة السليمانية هل تعرف من بنى هذه المكتبة؟ نعم بنها السلطان سليمان القانوني وكان يهتم بالعلم وكان يشجع العلماء على الكتابة والتأليف هل تعرف متى بنى هذه المكتبة؟ لا أعرف تماماً ولكن قرقت في الإنترنت أن تاريخ بنائها يعود إلى عام 1549 ميلادي شكرا لك يا زيد. لا شكر على واجب